التسجيل السادس والتسعون استمع إلى التراكيب ثم أعدها ألف عمارة الأرض باء جانب معنوي تاء الحاكم في المجتمع ثاء الحق يعلو